لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون, ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير في هذا المقدار من المتن تناول المصنف رحمه الله تعالى مجموعة مسائل أول هذه المسائل الإيمان بصفة المجيد وثانيها الإيمان بالميزان وثالث المسائل الإيمان بنشر كتب الأعمال ورابع المسائل الإيمان بالصراط والخامس الإيمان بالحوض وتدخل تحت هذه المسائل تقاسيم فالمسألة الأولى والتي هي إثبات صفة المجيء لله عز وجل ينتظم تحتها مسألة أول هذه المسائل أن صفة المجيء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا وكما مر معنا أن الصفات الفعلية هي الصفات المعلقة بمشيئته سبحانه فإذن صفة المجيء صفة ثعلية هذه الصفة دلت عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوى الأدلة التي دلت على هذه الصفة من حيث المعنى وإلا فالأدلة أدلة القرآن من حيث التبوت من حيث قوتها فهي في ثبوتها متواترة كلها وإنما القوتها هنا من حيث قوة الاشتدلال بالدليل من حيث دلالته على المعنى أقوى هذه الأدلة قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فهذا الدليل هو أقوى الأدلة عند أهل السنة والجماعة في الدلالة على هذه الصفة الفعلية بيان ذلك أن أهل الكلام من نفاتي هذه الصفة أو من نفاتي الصفات الفعلية يقولون إنما يأتي أمره ولا يجيء هو سبحانه هذه الآية تضمنت المجيئة المطلق والمجيئة المقيد فإن المجيئة والإتيان الذي يضاف إلى الله عز وجل في كتابه منه مجيء مطلق ومنه مجيء مقيد ففي الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فإذن ها هنا جاء الإتيان ببعض آيات ربك وسبقه الإتيان المطلق الذي أضيف إلى الله عز وجل أو يأتي يا ربك فإذن الإتيان المطلق الذي يضاف إلى الله عز وجل هو نص في إتيانه سبحانه وتعالى بذاته وأما إذا أريد بالإتيان أمراً آخر كالإتيان إتيان أمره أو إتيان ملائكته قيد بذلك القيد كما في الآية أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فإذن تضمنت الآية هذين المعنيين من معاني الإتيان فهي من أبلغ الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة الفعلية فيقولون قوله أو يأتي يا ربك هي نص في إتيانه سبحانه وتعالى يوم القيامة بذاته فإذن هذا ما يتعلق من حيث التقرير حيث تقرير المسألة وإلا فالأدلة كثيرة جدا من الناحية الأخرى في مقام المناظرة يقال لنافي هذه الصفة الفعلية الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لا يأتي هو وإنما يأتي أمره يقال له من أين يأتي أمره تحيل العقول أن يأتي أمر من كل مكان فهو يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان فإذا قال إنه يأتي أمره يلزم بقوله أنه الذي يأتي أمره سبحانه بإثبات صفة العلو لله جل وعلا واضح الكلام مدام أنه قال لا يأتي هو وإنما يأتي أمره يقال له من أين يأتي أمره هل يأتي أمره من كل مكان على عقيدتك التي تقول فيها إن الله في كل مكان هذا محال ففي قوله يأتي أمره إثبات لصفة العلو أو إلزام له بإثبات صفة العلو لله جل وعلا فهذا في أي مقام يا إخوة في مقام المناظرة وأما في مقام التقرير فإننا نستدل بهذه الآية التي فرق فيها بين مجيئه سبحانه وتعالى الذي هو صفة فعل وبين مجيء بعض, بعض آياته فإذا هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهو أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها فذكرها هنا رحمه الله تعالى الإيمان بالحساب ذكر الإيمان بالحساب والحساب في اللغة هو العد والإحصاء هو العد والإحصاء وأما في الشرع فهو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر هو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر والأدلة على الحساب ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمن القرآن قول الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا فقالت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوس عذب قالت عائسة رضي الله عنها فقلت ليس يقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك فإذن هذا ما يتعلق بإثبات الحساب بالقرآن والسنة وأجمعت الأمة كما نقل ذلك علماء العقيدة في كتب الاعتقاد المسندة أجمعوا على إثبات الحساب وأجمعوا الحساب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة, ولا سابقة عذاب فإذن ذكر المصنف هنا العرض والحساب قال لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين العرض والحساب فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين العرض والحساب فأما العرض فلا يكون ولا يقع بسببه بعد ذلك التعذيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فقد عذب فإذا هذا ما يتعلق بإثبات الحساب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فتكلمها هنا عن مسألة الإيمان بالميزان وتتعلق وتنتظم تحت الإيمان بالميزان مسائل أول هذه المسائل هو تعريف الميزان تعريف الميزان, الميزان في اللغة أصله ميوزان وهو اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا هو اسم للآلة التي توزن بها الأشياء أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا فهذا لغة وأما في الشرع فهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد فهذا تعريفه وأما الأدلة التي دلت عليه فهي كذلك من القرآن والسنة والإجماع فمن القرآن قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقوله والوزن يومئذ الحق ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإذا هذا ما يتعلق بالأدلة على الإيمان بالميزان يتعلق بالإيمان بالميزان كذلك مسألة وهو هل هذا الميزان ميزان حسي أو معنوي والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حسي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ثقيلتان في الميزان فوصف ما يوضع فيه بالثقل وكذلك كما جاء ذلك عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم قالوا له كفتان ولسان فأوقف عن الصحابة ما يتعلق بصفة اللسان للميزان وهي لها حكم المرفوع لأنها, لأنها من الغيبيات وأما الكفتان فهي ثابتة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع لا إله إلا الله في كفة وبقية الصحف في كفة كما هو في حديث البطاقة فإذن هو ميزان حسي له كفتان ولسان كذلك مما يتعلق بالإيمان بالميزان ما مسألة ما الذي يوزن في الميزان ما الذي يوزن في الميزان واختلف الناس في ذلك على أقوال ولكن محصلها أربعة أقوال فأول هذه الأقوال أن الذي, يوزن أن الذي يوزن هو العمل أن الذي يوزن هو العمل والقول الثاني أن الذي يوزن هو نفس الإنسان نفسها هنا هي توكيد أو الذي يوزن الإنسان نفسه عبارة فيها إشكال الذي يوزن الإنسان نفسه الثالث أن الذي توزن هي الصحف أن الذي توزن هي الصحف الرابع من الأقوال أن الذي يوزن هو كل ذلك فالنسان يوزن الإنسان نفسه ويوزن عمله وتوزن كذلك الصحف وهذا الأخير هو الذي يكون فيه الجمع بين الأدلة هذا الأخير هو الذي يكون فيه الجمع بين الأدلة لأن كون الإنسان هو الذي يوزن دل على ذلك أدلة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكذلك مما يدل على أن الإنسان هو الذي يوزن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلي عبد الله بن مسعود والله لا لأثقل في الميزان من جبل أحد لا لأثقل في الميزان من جبل أحد فهذا ما يتعلق بما دلت عليه الأدلة على أن الإنسان هو الذي يوزن وأما الأدلة التي دلت على أن العمل هو الذي يوزن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء في الميزان هو الخلق الحسن فهذا كله مما يدل على أن العمل هو الذي يوزن وأما الأدلة أو من الأدلة التي دلت على أن الذي توزن هي الصحف منها حديث البطاقة فتوضع لا إله إلا الله في كفة وبقية الصحف في كفة فهذه كلها أدلة صحيحة ويجمع بينها وهو ما رجحه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية أن الذي يوزن هو كل ذلك كل ذلك يوزن فإذن هذا من المشائل المتعلقة بالإيمان بالميزان كذلك مما يتعلق بالإيمان بالميزان هل هو ميزان واحد أم أكثر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الميزان أكثر من واحد لأنه أتى جمعا كما في قول الله عز وجل أو أتى مجموعا كما في قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط وقالوا إنما ورد فيه الميزان مفردا إنما هو من باب الجنس من باب الجنس أي جنس الموازين كما في قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم قال ووضع الميزان فقالوا المفرد هاهنا هو من باب جنس الموازين والقول الثاني هو أن الميزان واحد أن الميزان هو ميزان واحد وإنما جمع من باب تعدد من سيوزن فيه من باب تعدد الموزنين فيه والله أعلم أن الميزان واحد لأن قد صحع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يضع الميزان يوم القيامة قال ولو وضعت فيه السماوات والأرض أو ولو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهن فهذا الدليل يشعر والله أعلم أن الميزان ميزان واحد كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان بالميزان هو معرفة من ضل في هذه المسألة ضل المعتزلة في أو قل بعبارة أدق دل المعتزلة البغداديون فهو مذهب معتزلة بغداد وأما البصريون فيخالفونهم في ذلك على أن البصريين كذلك لا يثبتون الميزان على طريقة أهل السنة والجماعة ولكن هذا القول الذي ننقله الآن هو قول معتزلة بغداد هؤلاء ذهبوا إلى عدم الإيمان بالميزان وأولوه وقالوا إن المراد به إنما هو العدل إن المراد به إنما هو العدل قولهم هذا انما هو قائم على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقلي في التحسين والتقبيح العقلي وايجاب اشياء على الله عز وجل بموجب عقولهم قالوا ان وزن المؤمن وجعله ينتظر تثقل جهه حسناته ام جهه سيئاته قالوا في ذلك تعذيب له وهذا لا يجوز عقلا فانطلقوا من ذلك إلى القول بنفي بنفي الايمان بالميزان وهو قول كما قلنا انطلقوا فيه من مسألة من مساله التقبيح والتحسين العقل و ما يتعلق بأصل العدل عندهم وما يتعلق بإيجاب أمور على الله عز وجل بموجب عقولهم فهذه المسألة هي بحثها إنما هو له تعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقلي فنقد ذلك القول يترتب عليه نقد المسألة هاهنا وأما ما أتوا به من الشبهات فإذاً هذا يا إخوة أمر مهم في نقد المقالات وكثيرٌ من الناس يقصر فيه هو أنه كما قلنا ونكرر ذلك دائماً أن أصحاب المقالات لهم أصولٌ لهم بنيةٌ استدلاليةٌ ينطلقون منها ثم بعد ذلك من خلال هذه البنية يأتون بالشبه ويأتون بما يزعمونه عنده بما يزعمون أنه أدلةٌ على قولهم لكي ينصروا قوله فالذي يعرف لا يعرف اصحاب هذه المقالات يقف عند شبهه ولا ينظر في اصول المقالات التي انطلق منها فيكون نقده عند اذن قاصرا بمعنى من الشبه التي اقامها المعتزله قالوا ان الاعمال هي اعراض صفات فكيف توزن هذه شبهه هذه طريقة لنفي الميزان وأما ما يتعلق بالأصل الذي انطلقوا منه في نفي الميزان هو ما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقل وما رتب عليه من إيجاب أمور على الله جل وعلا فأوجبوا قالوا إن هذا لا يصح عقلا أن يوزن المؤمن وينتظر أتثقل جهه حسناته أم جهة سيئاته ففي ذلك تعذيب له وهو وواجب على الله أن يثيبه فانطلقوا من هذه المسألة لنفي الميزان فالمسألة إذن أصولها الكلامية هي في مسألة التحسين والتقبيح العقلي فنقض هذه المسألة يترتب عليه ما يتعلق بنقد مذهبهم في الميزان أما ما يتعلق بما قالوه من القول بأن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن هذه شبه يأتوا بها من أجل نصرة أصلهم الذي انطلقوا منه قالوا إن الأعراض لا توزن قالوا إن الأعراض الأعمال هذه لا توزن كيف توزن والذي دلت عليه السنة أن الله عز وجل قد يقلب ويجعل يجعلها, يجعلها أجساما مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان فقراءة العبد الذي هو فعله يجعله الله عز وجل يوم القيامة غمامة كذلك مما يدل على قلب هذه الصفات وجعلها ذواتا ما صح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أو في صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة, يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت فإذن هذا دلت الأدلة كما مر معنا من السنة على نقض هذه الشبهة التي انطلق منها المعتزلة فإذن هذا ما يتعلق بباب الإيمان بالميزان وها هنا مسألة وهو دخول التأويل في أمثال هذه المسائل في باب الإيمان بالغيبيات كالإيمان بالميزان والصراط والحوض ونحو ذلك لما أدخل المتكلمون التأويل في هذا الباب استطال عليهم الفلاسفة كيف ذلك لنأخذ مثلا الأشاعر أول بعض الصفات فأخذ إذا نظر المعتزلة الذين يؤولون كل الصفات قالوا لهم أنتم أولتم بعض الصفات ونحن نؤول كلها نؤولها كلها فأنتم أيها الأشاعرة متناقضون ونحن نسير على مسلك واحد فإذا جاء المعتزلة وأرادوا أن يناظروا الجهمية قال الجهمية للمعتزلة أنتم تؤولون الصفات وتقولون بإثبات الأسماء أعلاماً على الله عز وجل ونحن ننفي كل ذلك فاصطفالها هنا الجهمية على المعتزلة ثم بعد ذلك إذا أراد الجهمية والمعتزلة واشلأ شاعرة أن يناظروا الفلاسفة يقول الفلاسفة لهم ما منكم من أحدٍ إلا وقد أول أمرا من أمور الغيب صفة فعلية صفة ذاتية فما دام أولتم شيئا من الغيب فما تنقمون عنا أن نؤول شيئا آخر فيؤولون البعث ويؤولون الجنة والنار ويؤولون بقية الأمور الغيبية ففتح الباب أن الميزان ليس هو بميزان حسي وإنما هو العدل يفتح الباب للفلاسفة من القول بأن البعث لا يكون للأجساد وإنما هو للأرواح ويبعث القول على تأويل الجنة والنار بأنها النعيم المعنوي والعذاب المعنوي إلى غير ذلك من هذه الأمور فإذن فتح هذا الباب استطال به الفلاسفة على على المسلمين فاذا هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الايمان بالميزان ثم قال رحمه الله تعالى ويؤتون صحائفهم باعمالهم فمن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا ومن اوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا فذكرها هنا ما يتعلق بالإيمان بنشر الأعمال ما يتعلق بالإيمان بنشر الكتب التي يكون فيها وتكون فيها مكتوبة الأعمال ويتعلق بهذه المسألة وينتظم تحتها فروع أخرى أول هذه الفروع تعريف النشر النشر في اللغة هو فتح الكتاب أو بث الشيء هو فتح الكتاب أو بث الشيء وكتب الأعمال هي الدواوين والصحائف التي أحصيت فيها الأعمال وكتب الأعمال هي الدواوين والصحائف التي أحصيت فيها الأعمال فإذن يكون معنى نشر كتب الأعمال يكون معناه إظهارها يوم القيامة وتوزيعها فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وراء ظهره والأدلة على ذلك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 قول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا فلا يذكر أحد أحداً عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز فإذن دلت الأدلة من القرآن والسنة على نشر الصحف يوم القيامة وصفة ذلك أن من الناس من يأخذها بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله وراء ظهره نعوذ بالله جل وعلا من ذلك ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالصراط ذكر المصنف الإيمان بالصراط فقال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله فناجون متفاوتون في سرعة النجات عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم, فيه أو أوبقتهم فيها أعماله فذكرها هنا الإيمان بالصراط وتنتظم تحت الإيمان بالصراط كذلك فروع أول هذه الفروع تعريفه الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم وفي الشرع هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة والأدلة على الإيمان بالصراط متوافرة من كتاب الله عز وجل ومن السنة ومن إجماع أهل السنة فمن الكتاب قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي مقضيا فسرها جماعة من السنف بالمرور على الصراط وكذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم فإذن هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة تنتظم تحت هذه المسألة صفة الصراط والصراط كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل يا رسول الله وما الجسر قال ضحض مزلة ضحض مزله. أي أن القدم تزل فيه عياذا بالله عز وجل ولياذا به من ذلك قال فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان وقال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعداء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل المجازى أو نحوه فإذن هذا ما يتعلق ببعض صفات الصراط يرد الناس عليه كما قال ربنا عز وجل وإن منكم إلا واردها فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وك وكأجاويد الخيل الركاب فناج مسلم ومخدوج مرسل ومكدوس في نار جهنم عياذا بالله عز وجل من ذلك أول من يعبر من الصراط هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ها هنا وهي هل يمر الكفار على الصراط أم الذي رجحه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن الكفار لا يطعون الصراط وإنما يكردسون في جهنم دون أن يمروا على الصراط ذلك أن كل, واحد أو كل أمة من من كانت تعبد غير الله جل وعلا يأتيها معبودها فيقودها حتى يرمى بها في جهنة فلا يكون لهم نور يرون به الصراق المضروب على جهنم الواصل إلى الجنة فهم لا يرون الصراط وإنما يكردسون تبعا لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا حتى يرموا في جهنم وأما المنافقون فإن الله عز وجل يجعل النور للمؤمنين ثم المنافقون يقال لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حتى إذا رجعوا وراء المؤمنين ضرب بينهم بسور لهبان فكذلك يدخلون جهنم دون أن يمروا على الصراط وأما الذي يمرون على الصراط فهم المسلمون الموحدون فمنهم الناجي ومنهم من يقع في جهنم ثم بعد ذلك يخرج منها فإذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالصراط قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة واصفا هذا المشهد قال تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على شواد جهنم من تحته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرأ سمعك شهيق النار وتغيضها وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطرى بقلبك وتزلزل قدمك وثق لظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بصاة الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وانت تنظر اليهم كيف ينكسون الى جهة الناس كيف جهة النار رؤوسهم وتعلو ارجلهم فيا له من منظر ما افضع ومرتق ما اصعب ومجاز ما اضيق فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لضى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزعف أخرى أبت نفسي تتوب فمحتيالي إذا برز العباد لذا الجلالي وقاموا من قبورهم سكارا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأملون في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فأخبر الله عز وجل بالورود عليها ولكن ليت شعري هل نصدر عنها أم لا فأنت وارد أخبر الله عز وجل أنك واردها ولكن هل تجاوزها أم لا ليت شعري أصدر عنها أم لا فكذا كان الصحابة ردوان الله عليهم يتأملون هذا التأمل في هذه الآية وكذا كان من بعدهم من التابعين المشكلة أننا تمر علينا هذه الآيات وكأنها خطاب لغيرنا أما الميت فقد مات وما أنت بمسمع من في القبور الخطاب للأحياء وإن منكم إلا واردها هذا خطاب لي ولك أنت الذي سترد وأنت الذي ستوزن أعمالك وأنت الذي ستمر على الصراط أنت أنت لا أحد غيرك فإذا نظرت في هذه الآيات فنزل نفسك منزلة المشاهد لأنه خبر صادق وهذا واقع يقيناً واقع لي ولك أنت ولكن نحن نقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث وكأن المخاطبين بها هم قوم من ورائنا وكأن المخاطبين بها هم قوم من ورائنا وأنت تعلم أن لو قطع الكهرباء الآن فأظلم المكان ستجد في نفسك من الضيق ما تجده فكيف بحال أولئك المنافقين وهم يتبعون المؤمنين يريدون أن يدخلوا معهم الجنة قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسور فيظلم عليهم ما كانوا يرونه من نور المؤمنين وهم في أشد الحاجة وأشد المسيس إلى هذا النوم فتظلم عليهم الدنيا فيسيرون إلى غير سبيل حتى يكردسون في جهنم هذا هو حال المنافق والإنسان لا بد أن يتعاهد قلبه بالإخلاص لله عز وجل وأن يتأمل في ذلك كله وأنه خطاب له هو ولا أنفع للقلب من أنه إذا أراد أن ينام وقضى يومه أن يجلس ساعة من يومه يتأمل فيما مر عليه يوم فإذا جلست على فراسك وأتيت بالأذكار تأمل في ذلك كله ما هو حالك إذا ميت الآن في هذه اللحظة وأنت مؤمن. بأن كل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو واقع واقع واقع والإنسان إذا مات قامت قيامته لا أقل من أنك إذا أردت أن تنام أن تتأمل في هذا أن يكون لك كل يوم تأمل فيما عملته في هذا اليوم من طاعات ومن معاصي وأن تجدد في كل يوم توبة ولكننا صرنا وأسفاه إنما العلم عندنا صورة إلا من رحم الله عز وجل مسائل وكلام يردد على الألسنة وأما ما وراء ذلك من التقوى فلا تجده إلا عند النزر اليسير إذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إنما الفقيه من يتق الله عز وجل وكذا كان عندهم مفهوم الفقه أن الفقيه هو من اتق الله عز وجل ولابن قدامة رحمه الله تعالى كلام جميل جدا في مختصر منهاج القاصدين قال ترى الفقيه فتجده يكثر الكلاما في الفروع فيما يتعلق بمسائل اللعان والطراق ونحو ذلك فإذا راجعته وقلت له تكلم في الإخلاص وفي أعمال القلوب وراجعته في لماذا تتكلم في اللعان وفي الطلاق وتكثر من ذكر التفاريع التي قد لا تقع أصلا قال لك إنما هو فرض كفاية قال ابن قدامه أولاً يعلم بأن تعلم الحساب الجمع والطرح هو من فروض الكفايات فلماذا لا تطلب منه نفسه أن يقرأ وأن يدرس الحساب قال وإنما تبهرج عليه نفسه بما تريده من الكبر والاستطالة على الناس فذلك لا يكون إلا بكثرة الكلام في التقاسيم وفي التفاريع التي لا يحصل في كثير منها عمل وأما الإخلاص فتجده خاليا من الكلام في هذه كلها من أمراض القلوب التي كان أئمتنا رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى يتأملون فيها ويبحثون في مطاويها وينصحون طلابهم بترك ذلك ويبينون لهم الجاد كما في كلام النفيش ويبينون لابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المختصر فإذن هذه المسائل والتقاسيم والتعاريف مهمة لطالب العلم لأنه لم يستطيع أن يتصور هذه المسائل إلا أن يعلمها ولم يعلمها إلا بمعرفة معانيها وتقاسيمها ونحو ذلك ولكن لا تقف عند هذا لا بد أن يؤثر ذلك في قلبك أن الحوض حق والصراط حق والميزان حق وأنك أنت أنت الذي ستوزن وأنك أنت أنت الذي ستمر على الصراء إلى غير ذلك من هذه الأمور ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمة لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير فذكرها هنا الإيمان بالحوض وتنتظم تحت الإيمان بالحوض مسائل أول هذه المسائل في تعريفه أول هذه المسائل تعريفه الحوض هو مصدر الفعل حاض أي جمع والحوض مجتمع الماء وجمعه أحواض وحياض فالحوض هو مجتمع الماء وأما في الشرع هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على الإيمان بالحوض فمنها قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر أما من السنة فقد تواترت الأدلة والنقول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وأما صفة الحوض فإن ماءه أشد بياضاً من اللبن والورق وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك أنيته كنجوم السماء وهو غاية في الاتساع عرضه شهر وطوله شهر وزواياه سواء وكلما شرب منه فهو في زيادة واتساع من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبداً وكل ذلك دلت عليه الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغالبها وارد في الصحيحين إما عند البخاري وإما عند مسلم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يردن علي أقوام فيحال بينهم وبين الشرب فأقول أصحابي أصحابي فيقال لا تدري ما الذي أحدث بعدك وفي رواية إنه مرتد على أعقابهم وهذا الدليل مما يأخذه الشيعة من أجل الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي أصحابي فيقال له إنك لم تدري ما الذي أحدثوا بعدك فيستدلون بذلك أن الصحابة قد أحدثوا بعده والذي دل عليه الدليل أنه كما جاء في بعض الرواية أنهم ارتدوا على أدبارهم فالمراد هم من ارتد وهم قوم قليلون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد موته وقد أدركتهم صيوف الصحابة رضوان الله عليهم فهذا من الوجوه أن الكلام في من ارتد والصحابة رضوان الله عليهم قد زكاهم الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فالصحابة ردوان الله عليهم هم من يردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يبدلوا وما بدلوا تبديلا وأما الذين يذادون عن الحوض فهم الذين بدلوا فإذن هذا ما يتعلق برد هذه الشبهة كذلك ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام انهم لا انك لا تدري ما الذي احدث بعدك فيه دلالة على شؤم البدع فيه دلاله على شؤم البدع وان اهل البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم المساله لها ولها تعلق بمسألة المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بإشارة ها هنا مثلا النصار يدعون أنهم يحبون عيسى عليه السلام قولهم بأننا نحب عيسى عليه السلام ليس بمسلم له لأن عيسى الذي بشر بمحمد بعده وعيسى الذي أمر بتوحيد الله عز وجل وبعبادته وعيسى الذي نهى عن الشرك هذا لا يحبونه ولا يتبعونه وإنما يتخيلون له صفة أخرى فيحبونه بسبب تلك الصفة فإذا قالوا إننا نحب عيسى نقول لا نسلم لكم ذلك فإذا جاء يوم القيامة وعرفوا عيسى عليه السلام بصفته التي هي صفته حقيقة في نفس الأمر لم يكن هو عيسى الذي يحبونه فلا تنفعهم ما كانوا يدعونه من محبة عيسى فكذا أهل البدع وهذا الذي مر معنا حرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح فكذلك أهل البدع من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظنون أن من صفته هو الأمر حاشاه عليه الصلاة والسلام بما يأتونه من البدع ومن الرقص ومن الذكر المبتدع إذا جاءوا يوم القيامة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على غير الصفة التي ظنوها فالنبي عليه الصلاة والسلام كان آمراً باتباع السنة ناهيا عن البدع آمرا بالقص على أثار الصحابة رضوان الله عليه كذلك يقال مثلا في الشيعة ممن يدعون محبة علي رضي الله عنه فإذا جاءوا يوم القيامة وجدوا أن علي رضي الله عنه يحب الشيخين يحب أبا بكر وعمر ويراهما أنهما أفضل من ويقدر عثمان رضي الله عنه فإذا جاءوا وجدوا أن هذا الذي تخيلوه عليا وجعلوا له صفة ليست هي صفته في نفس الأمر فكانت محبتهم له غير نافعة فإذن هذا ما يتعلق بشؤم البدع كذلك مما يتعلق بشؤم البدع فيما يتعلق بزود قوم عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من المسائل المتعلقه بالايمان بالحوض هل الكوثر والحوض شيء واحد ام لا واحد ام لا؟ نحن نقول كما مر معنا ان الايمان بالحوض بصفته الثابته من الكتاب والسنه هذا امر واجب وثم مسائل يقع فيها خلاف بين أهل العلم كهل الكوثر والحوض شيء واحد أم لا هذه لها تعلق بالإيمان بالحوض ولكن الخلاف فيها واقع بين العلماء فالقول الأول أن الكوثر والحوض شيء واحد أن الكوثر والحوض شيء واحد والقول الثاني أنه ثم فرق بين الكوثر والحوض لأن الكوثر نهر والنهر ليس بحوض فثم فرق بين النهر والحوض وثانياً أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الجنة فرأى نهراً فسأل جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطيته فإذن الكوثر في الجنة الكوثر في الجنة وأما الحوض فيكون في العرصات قبل دخول الجنة فإذن الكوثر هو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أنهار الجنة وأما الحوض الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون في العرصات قبل دخول الجنة ويمكن أن نجمع بين القولين بأن نقول إن من قال إن الكوثر والحوض هم بمعنى واحد لأن الماء الذي في الحوض في العرصات هو من مأخوذ من النهر الذي هو الكوثر الذي في الجنة فإذا ثم حوض في العرصات الذي هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام وثم نهر في الجنة الذي هو الكوثر وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مشند أحمد أن ماء الحوض إنما هو مأخوذ من ما يشخب من نهر الكوثر الذي هو في الجنة فيكون الماء إيش؟ ماءً واحداً فالماء يشخب من نهر الكوثر فيصب ويسيل في الحوض في العرصات فقول من قال من السلف ومن الصحابة أنهما شيء واحد باعتبار أن الماء الذي في الحوض في العرصات إنما يصب ويسيل من نهر من الكوثر وعلى القول بالتفريق بأن الكوثر هو نهر في الجنة وبأن الحوض يكون يكون في العرصات واضح الكلام. فإذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة آخر المسائل متعلقة بالحوض هل الحوض قبل العبور على الصراط أم لا وهذه من المسائل التي اختلف فيها فمثلا استظهر ابن حجر أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الحوض, أن الحوض يكون بعد الصراط هذا من فهم ابن حجر رحمه الله تعالى لتبويب البخاري ليس هو بنصه كما ذهب بعض الباحثين لم ينص البخاري على ذلك وإنما هو استظهره ابن حجر من خلال تبويب البخاري هذه المسألة الذي يدل عليه الدليل والذي تساعده الأدلة أن الحوض قبل العبور على الصراط لأن من عبر على الصراط نجأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يذاد عن الحوض أقوام يذهب بهم إلى النار فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال لا تدري ما الذي أحدث بعدك فكونهم يذهب بهم إلى النار دليل على أن ذلك إنما يكون قبل العبور على الصراط لأن من عبر عن الصراط ذلك نجأ فإذن الذي تساعده الأدلة أن الحوض يكون في العرصات قبل العبور قبل على الصراط وقد ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أدركت عجائز المدينة أو نحو ذلك كانوا إذا صلوا سألوا الله عز وجل أن يسقيهم من حوض نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما المراد بالكلاليب والخطاطيف والعرصات وشوك السعدان الكلاب جمع كلوب ونشبهه بأمر مشاهد تعرف الكلاب الذي يضع فيه الجزار اللحم هو هذا هو هذا معناه ولكن كلاب يوم القيامة ليس هو كهذا الكلاب وإنما المراد المعاني فهذا هو المراد بالكلاب والخطاطيف العرصات هو ما يكون فيه الخلائق ما يجمع فيه الخلائق من بني آدم يقفون ثم بعد ذلك تأتي كل أمة ويأخذها معبودها حتى يدخل بها إلى جهنم ثم بعد ذلك يبقى يبقى المؤمنون ينتظرون ربهم جل وعلا فاذا العرصات هي تلك الأرض التي يجمع فيها الخلائق شوك السعدان هو نوع من الشوك نوع من الشجر معروف في أرض معروف في ارض اش جزيره ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم من باب التشبيه للتقريب المعنى فقال كشوك السعدان ما هو الحساب اليسير؟ الحساب اليسير هو أن العبد لا يناقش الحساب وإنما يعرض عليه كما جاء ذلك أن الله عز وجل يضع كنفه على عبده فيقول له أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا يقول نعم فيقول سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم فإذن هذا هو الحساب اليسير فأنتم المراحل عندنا العرض أولا وهو عرض الأعمال ثم بعد ذلك الحساب ثم بعد ذلك ما يكون من أخذ الصحف ثم بعد ذلك يكون الحساب الذي تكون فيه التحقيق لأعمال العبد وعرض أعماله عملا عملا فالحساب اليسير هو أن يعرض على العبد أعماله ثم يقال يقول له الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نوقش العذاب ومن نوقش الحساب هلك فأما من نوقش الحساب فهو الذي دقق له ونوقش في أعماله عملا عملا فذلك يكون هالكا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل المراد في حديث الحول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أصحاب أنهم من الصحابة وما وجه الاختلاف بين الحديث الآخر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي هذا يفسره السياق قال أصحاب أصحابه فقيل له لا تدري ما الذي أحدث بعده وفي رواية أنه مرتد على أعقابه ومعلوم أن التعريف الصحابي أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك وإن تقللته ردة على الصحيح. فالذي ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ردته هذا لا يسمى صحابيا لا يسمى, لا يسمى صحابيا فقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم أصحاب أصحابي هو باعتبار ما كان يعرفه منهم فروج عليه الصلاة والسلام وقيل له لا تدري ما الذي أحدثوا بعدك وقيل له أنه مرتد على أعقابه واضح الكلام اذا هؤلاء ليسوا بصحاب لأن حد الصحابي ان يكون مات وهو مؤمن فإذا لم يموت وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وبصحه رسالته لم يسمى صحابيا ولا يدخل في حد الصحابي فهؤلاء لا يدخلون في حد في حد الصحابي واضح